وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ زُوَّاءً أُلَّا إِكَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَأِيهمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهداوة ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جت رح السئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم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 قُلْتُمَّا ما نَدْرِي مَ ما السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ